قام محمد عبد البصير خطيب فائتا الصلاة دار وانتم اطلبوا منا صلاة الجماعة ثلاث إن ماذا جمعات هن ركعته فركعت نيبا وهرد فرجا نيبا إن ماذا جمعات هي ركعت نيش وشهار نيش وفرجها فشل نيش إن ماذا جمعات فركت وكي واجب وديدري فرح ونباشا وكي واجب وديدري فنك ونباشا ملا إمام والمقتديان حمدي أحميد درك أخلا نيخاني ونيخنان أحميد درك أخلا نماش الجماعة بر ملا إمام فرجعين نباشا وبر مقتديان فرجعين نباشا وخلاص.